بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كَمِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى, كل يجري لأجل مسمى يَدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مد الأرض وجعل فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَوهوَ الذي مَدد الألضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسَ وَأَنهارَاق وَمِنْ كلُّ الثَّمراتِ جعَ فِيهَا زَووجَنث النَّين فمِ كلُّتَّمراتِ جعَ فيِيهَا زَووجَث النَّين يغْش الليلًَا النَّه يغْش اللييل النَّه إ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْمتَ فَكرّرُون إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَمتَفَكرّرُون وَفِي الأأَرضقِ طَعُ تَجااوِراتُ وَجََّاتُم مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَلَخِيدُوسٍ وَالُ صنوان وَغَيْرصٍوانان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 الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره به سواء من جهر به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 وَمنِنْ خَلْفه يَحقَبونهُ مِن أَمْرِ الل إِ اللهَّه لا يُغَيير ماَا بِقَوْ مِن حتىَ يُغَير مَا بِآكُسِهِم إِ اللهَّه لا يُغَيمَا بِقَوْ مِن حتىَ يُغَير مَا, ما بِآكُِهِم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُو آنَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُو آنَ فَلَا مَرَدَّ له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلٍ هوَّ يُريكُمُ البَب خَوْ فَ وَقَماء وَيُشِء السَّحابَثِقالهُ الذي يُريكُمُ البَبْ خَثَ وَقَلَ وَيشِعُ السَّحارَة ق وَُسَبِّحُ الرعْدُ بِحَمْدهِ وَْمَلائِكَةُ مِنْ خفَةِ وَيُسَبِّحُ الرَّعدُْ بِحَمْدهِ وَمَرائكَةُ مِنْ خفَة وَيُرُسِنُ الصَّوائِقَ فَيُصِب بِهَا مَشَ وَيُرسِلُ وَهُم يجادلونَ في اللههِ وَوهو شَديد المِحال وَهُم يجدلونكِ اللههِ وَوهو شَديد المِحال له دوَةُ الحَّ له دوَةُ الحّ والَّذ لا يدعونَ مِ دُونِهِ لا يستجبونَ لَ بشَييد والَّذ لا ييدونَ مِنْ دُِهِ لا يستَجبون لَم بِشَي لا يستَجبونَ لَهُ بِشَيئٍ إِلاا كَباسِقِكَفَيْهِ إ الم إِ يَبْلُ غَفَهُ ماَاهُو بِبالِرِ لا يستجيبون له بشيء الا كباسطك الثيه الى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولا دعاء الكافرين الا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّمواتِ وَالْأَبْضطَوْ وَكَرْهَا وَلِلهِ يَسجدُ مَاكِ السَّمَواتِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن قُلْ هل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كخلقه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 انزل من السماء ماء فسالَت اوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية انزل من السماء ماء الرابية وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغْرَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ وَمِمَّا عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغْرَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَلْكُثُ النَّاسَ في كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ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 الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 يولون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربي واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا وََّذلَ صَدَرُدنتِ غَ أَوجِلِ رَبّم وَقَامُ الصَّلاةَ وَآافَقُ مَِّا رَزَقُناامُم صِ الرَّ وَعَانِيَ وَأَفقَقُ مِمَّا رَزَقُناَاهُم صِ الرَّ وَعَانيتَ وَيَدرَعُونَ بِالحَسَنةِ السَّئَةَأُولائِكَ لَهُم عاقُبَ الدَّ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 ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يسطر رزق لمن يشاء ويقدر الله يسطر وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع وفَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم كذالك ارسلنا كفي اُمّة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم, لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سيرت به أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ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 وَيَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا سَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قارعة. تصهُ بماَا صَنَقاَاريعة أَتَحُلُّ قَبًا مِن داَهِم حتىَ يأت وَعدُ الله تُصبهُ بماَا صَنَقايعةٌ أَتَحُّ قَبًا مِن داَهم حتى يأت وَعدُ الله إِ اللهَّ لا يُخلفُ المد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 أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ كل بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمّوهُم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمّوهُم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ مِنَ الْقَوْلِ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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ من مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ نَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ الأنهار أكلها دَائِمٌ وَظِلُّهَا ه تلك عقب اليناتَّق عقبًا كافين الن تلك عق الذييناتَّق عقب الكافين الن والَّين أنْ تَنَهُم الكتاب فرحونَ بِما أُنزل إلَك والَّذنا أنْ تَنَهُم الكتاب فرحونَ بما أُنزل إلَك وَمِ الأحْزاب مَكِر بضَه وَمنِن الأحْزابِ مكِ بعضَه قُ إ ما أمِد أن عبدَ الله وَلا أشركَ به قُْ إ ما أمدُ أن عبدَ اللهَّ وَلا أشركَ ب إلَه أَد وَإلَهِ م إلَه أَد إلَهِ م وكذلك أنزله حكمًا ربيا وكذلك أنزله حكمًا ربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق مالك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولقد وما كان, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ أييات بآيةٍ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لكلُّ وَعدَهُ أُّ الكتابَ وَوعندَهُ أُمّ الكتابَ وَإَّ نُرِيكَ بَعْض الذيينَ عِدُهُمْ أَونَةَوفيَكَ فَإَِّ ماَا عَيكَ البَلَغُ وَعَلَنَ الْ الحِساب وَإَِّ بَعْضَ الذيينَ عم فَيَكَ فَإَِّ مَا عَلَكَ الْ البَلاغُ وَعَلَنَ الْحِسادَ أَلَمْ يَرْهُ أنا نَاتِ الأرضْضَنًا قُصُهَا مِن أَطرَافِهَا أَلَ يَرهُ أن نَأاتِ مِنْ أَطْرافِهَا وَلَّهُ يَحكُم لا مُعَِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سرَريع الْ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قدرهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قدرهم فلله المكر جميعا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قل كفى, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله